حتى إ ذ ا أ ت و ا على وادي النمل نملة النمل قالت نمله, قالت نملة يا أ ي ه ا النمل ادخلوا مساكناكم, قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكناكم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 وجئتك من س ب ئ ب ن ب ئ يقين إ ن ي وجدت امراه تملكهم و أ و ت ي ت من كل شيء ولها عرش عظيم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 ي خ ر موسوعه ا النابلسي ت للعلوم ا ل ل ل ه ا إ ل ه إ ل ا هو م ي ه العرش ا ل ع ظ ي م قال س ن ظ ر أصدقت أم ك و ع ه النابلسي ك ا ب ي هذا للعلوم ف ا ن ر ل ا ا يرجعون ا ل ا م ل أ إ ن ي ألقي إلي ي كتاب ك ر ه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 واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا آ ت ي ك به قبل أ ن يرتد إ ل ي ك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي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 قال نكروا لها عرشها ن ن ظ ر أ ت ه ت د ي أ م تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت ك أ ن ه و و أ و ت ي ن ا العلم من قبلها وكنا مسلمين